ويا لله عز وجل يوم القيامه وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضاربون في رؤيه القمر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضاربون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك تضارون أي يصيبكم ضرر ورؤية تضارون أي يصيبكم ضير ومشقة وآء التعب فهذا السؤال غرضه الاستنكار وفي الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الاعتقاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم على ذلك بأوضح البيانة ردًا على هذا نقول ردًا على المتكلمين الذين يزعمون ان الصحابه كانوا مشغولون بالامور العمليه ان العباده والجهاد دون الامور الاعتقاديه والعقليه والعلميه ولذلك لم يقولوا ببدعهم التي ابتدعوها وانا اشك ان هذا من اوضح ما يرد عليهم فالصحابه كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن صفات الرب عز وجل وما يجوز عليه وما لا يجوز وهذا السؤال من هذا الباب هل نرى ربنا يوم القيامة فهذا صريح في هذا الأمر قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وليس تشبيه المرئي بالمرئي فإن الله ليس كمثله شيء وهو استميع البصير قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت هو كل من يعبد من دون الله وهو راض ادخل في ذلك الاصنام والاشخاص الذين يامرون الناس بعبادتهم غير ذلك قال تبقى هذه الامه فيها منافقوها هذه الروايه صريحه قدرت قلنا ان تفسير الروايه في حديث ابي بكر فيها منافقوها او فيها شفعاؤها انها فيها منافقوها في الروايه في الروايات الاخرى في حديث ابي سعيد فيها شفعاؤها ومنافقوها في حديث ابي هريره الماضي هذه الروايه من حديث ابي هريره فيها التصريح فيها منافقوها قال تامخ هذه الامه فيها منافقوها فياتيهم الله تعالى في صوره غير صورته التي يعرفون فيقولوا ان ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا عز وجل فاذا جاء ربنا عرفناه فياتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه هذه رواه فسرته الروايات الاخرى التي فيها ان الله عز وجل يكشف عن ساقه فاذا كشف عن ساقه عرفوا ربهم فسجدوا له فاذا رفعوا رؤوسهم ونظروا اليه راوه في صورته التي يعرفون راوه قد تحول في صورته التي يعرفون في صورته التي راوه فيها اول مره كما ذكرنا هذا الحديث في بث الصوره لله عز وجل بل الصور لله عز وجل صور ليست كصور المخلوقين تليق به عز وجل صوره يرونه فيها مع اهل العرصات جميعا اول مره وصوره يرونها فيها وقد اتاهم لا يعرفونها ويتحول عز وجل في صورته التي يعرفون كما نص عليه الحديث فهم يستعدون بالله اولا لانهم لم تظهر لهم العلامه فاذا ظهرت العلامه التي يعرفونه بها وهي الكشف عن الثاق وسجدوا لله عز وجل يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون فيقولون انا فيقولون ان ربكم فيقولون انت ربنا يقررون ذلك قال فيتبعونه لان الله عز وجل قرر التبعه كل امه ما كانت تعبد ويضرب الصراط بين وقال صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم ظهرى جهنم يعني على ظهر جنه التثنيه هنا غير مراده كما ذكرنا كما يقال بين يديه يعني امامه او بين يده واحد بنفس المعنى فبين ظهرى جهنم يعني على ظهر جهنم الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف قال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يريز في بعض النسخ يخير هي يريز يريز يعني يمر فأكون أنا وأمتي أول من يجيز من يمر على الصراط قال صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم هذا الجزء من الحديث في إثبات الشفاعة على الصراط وإثبات أنها خصة بالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والظاهر أن هذه الشفاعة في من استحق دخول النار من أهل التوحيد ألا يدخلوها يعني ممن رجحت سيئاتهم على حسنتين فاستحقوا الوقوع في النار فيدعو لهم الرسل بالسلامة ويسألون الله لهم أن يسلمهم فيسلم من شاء منهم ولا تكلم يومئذ الا الرسل هذه الشفاعه على اضطراد احد انواع الشفاعه الخاصه بالرسل دعوه الرسل يعني دعاؤهم لوما اذن اللهم سلم سلم لو كان الناس اسلامون من غير شفاعه لا يعني نقصد الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم لمجدوا من غير احتياج الى ذلك فهذه الشفاعه في اوساط الموحدين الذين استحقوا دخول النار ان لا يدخلها قال عليه الصلاه والسلام وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رايتم شوك السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فانها مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم قدر عظامها الا الله عز وجل تخطف الناس باعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى كلاليب خطاطيف جمع كللوب حديده معقوفه حديد ملتويه يعلق فيها اللحم ونحوه معروفه وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بشوك السعدان نبات السعدان نبات له شوكه معقوفه كثير متعدد يعني متعدده الجوانب له شوكه ملويه ومتعدده وكثيره الشوك هذه الشجره من شجر الباديه قال هذا رأي مشوك الاستعذاب قالوا نعم يا رسول الله قال فانها مثل شوك الاستعذاب غير انه لا يعلم قدر عظامها الا الله عز وجل تخطف الناس باعمالهم بسببها على قدر اعمالهم القبيحه تخطفهم هذه الكلاليد ماموره بخطف من شاء الله عز وجل الموبق بعمله بعمله بعلمه فمنهم الموبق بعمله يعني الهالك او بقته اعماله اهلكته اعماله بسبب عمله وبقوا اهلك ووقع في النار ومنهم المجازى المجازى حتى ينجو يعني المخدوش كما في الايات الاخرى ومنهم من يندى ابتداءا نسال الله جعلنا منهم قال عليه الصلاه والسلام فاذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد فاراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار امر الملائكه ان يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن اراد الله ان يرحمه ممن يقول لا اله الا الله فيعرفونهم باثر السرود وتاكل النار من ابن ادم الا اثر السرود حرم الله على النار ان تاكل اثر السرود يعني ما يكون من أثر في أعضاء الإنسان من السجود الحسي والمعنوي الأثر الحسي والمعنوي وهناك في رواس فتحريقهم النار إلا دارات الولوه وهذا دليل على أن أول من يخرج من النار من عصة الموحدين المصلون تخرجهم الملائكة وهذا دليل على أن الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته ويقوموا ليسوا من المصلين يعني برحمته بغير شفاعه الا فهاؤلاء خرجوا برحمه الله ولكن بشفاعه الملائكه والمؤمنين فيخرجونهم باثر السلول وهم الذين كانوا يصلون واما الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته فلم تعرفهم الملائكه ولذا تركوا في النار لان الملائكه انما تعرفهم باثر السلول وهؤلاء الذين يخرجهم الله بغير عمل العميل الاخير قدموه يخرجهم بقبضته على الزجاج واما هؤلاء فيخرجهم الملائكه والمؤمنون كما في الايات الاخرى سبحان الله ان يرحمنا قال فيخرجون من النار قد انتحشوا احترقوا انتحشوا ان احترقوا قال فيصب عليهم ماء الحياه فانبتون كما تم كما تنبت الحبه في حميل السيل الحبه نبات البقول اذا احبات نباتات البقول حميل السيل يعني محمول السيل حميل بمعنى محمول يعني ما يحمله السيل اذا مضى السيل تبقى في جوانبه جوانب مجرى السيل ما حبوب من نباتات مع رطوبه الارض تبدا في النبات تبدا في الانبات من الارض فهذه حبه في حميل السيل قال فخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السنين ثم افرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وبقى رجل مقبر بوجهه على النار وهو اخر اهل الجنه دخول الجنه فيقول اي رب اصرف وجهي عن النار فانه قد قشبني ريحها واحرقني زكاؤها احرقني زكاؤها وقشبني يعني آباني ذيخها فالنار ولعظه الله محرقه منتنى وأحرقني وهجها ذكاؤها يعني وهجها ولهبها كما يقترب الإنسان من لهب النار دون أن يدخل فيها أو دون أن يمس ولكن ربما يحرق وجهه أو أعضاءه بسبب ارتفاع درجة الحرارة حول هذا اللهب نسأل الله العافية الأبخرة التي تقلل منها تكون شديدة للنار الدنيا فما بل بالنار الأخيرة شديدة الحرارة يقول اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عثيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا أسألك غيره فيعطي ربه من عهود وموافق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار فاذا اقبل على الجنه ورااها سكت ما شاء الله ان يسكت ثم يقول اي ربي قدني الى باب الجنه فيقول الله تعالى اليس قد اعطيت عهودك ومواثيقك لا تسالني غير الذي اعطيتك والى كان الالم ما اغدرك فيقول اي ربي فيده الله حتى يقول له فهل عسيت ان اعطيتك ذلك ان تسالني غيره فيقول لا وعزتك ويؤتي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه الى باب الجنه فاذا قام على باب الجنه انفاحت له الجنه انفتحت له الجنه فيرى فيها من الخير والسرور ان شاء الله فثبت ما شاء الله ويسجد ثم يقول يا ربي ادخلني الجنه ادخلني الجنه فيقول الله تبارك وتعالى اليست قد اعطيت عهودك ومواثيقك ان لا تسالني غير ما اعطى ما اعطي قيل لك يا ابن ادم ما اغدرك فيقول اي ربي لا اكون اشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فاذا ضحك الله منه قال ادخل الجنه ففيفت صفه الضحك لله عز وجل علما لي بجلاله وهذه الصفه وهذا الفعل منه عز وجل دنا على رحمته يعني ملازم لرحمته ضحك ليق بجلاله عز وجل لكن يفهم من اثباته يعني تلازمه مع الرحمه فان اذا ضحك الله منه فان ذلك من علامات رضاه ورحمته به عز وجل ولا نقول ان الضحك والرحمه بل نقول الضحك صفه لله عز وجل تليق بجلاله والرحمه من لوازم ذلك قال حتى يضحف لازال يدعو الله حتى يضحك الله منه فاذا ضحك الله منه قال ادخل الجنه فاذا دخلها قال الله له تمنى فيسال ربه ويتمنى حتى ان الله لا يذكره فيقول له تمنى كذا وكذا حتى اذا انقطعت به الاماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه فانقطعت الاماني يعني لا لم يعد هناك شيء يتمناه ولم يجد شيئا بعدما ذكره ربه بما تمنى لم يجد شيئا يتمناه بعد ذلك قال قال ابو سعيد وعشره امثاله معه قال عطاء بن يزيد وابو سعيد مع ابي هريره لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى اذا حدث ابي هريره قال ان الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله قال ابو سعيد وعشره مثله معه يا ابو هريره قال ابو هريره ما حفظت الا قوله ذلك لك ومثله معه قال ابو سعيد اشهد اني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشره امثاله قال ابو ريره وذلك اخر اهل الجنه دخولا الجنه اتفقوا على صحته ولهما البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤيه الشمس للظهيره صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر صحوا ليس فيها سحاب ليس فيها في استماء قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تضارون في رؤيه تبارك وتعالى يوم القيامه الا كما تضارون في رؤيه هذهما اذا كان يوم القيامه اذنا مؤذن فتتبع كل امه ما كانت فتتبع كل امه بما كانت تعبد فلا يبقى احد كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا تساقطون في النار ومن معنا اتبع من كان يعبد الشمس الشمس اي الى النار والقمر القمر اي الى النار ولا يعبد الله وذلك ان الشمس والقمر ثوران عاقران في نار جهنم اهانه لاعابديها هذه الاصنام تتساقط في النار اهانه لاعابديها وهي جمادات لا يعني يقال انها هي تعذب وانما كذا اضرار وقود للنار واهانه لمنبع لها والشياطين التي امرت بعبادتها تكون معذبه في النفس قال حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات اهل الكتاب بقايا اهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون الورود الذهب للشرب ورد الماء أي ذهب اليشرب قال فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها ثراب يحطم بعضها بعضا يكادوا يأكلوا بعضها بعضا من شدة التهابها واشتعال النار قال فاتساقطون في النار أعوذ بالله من النار ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولدا فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فيثار اليهم الا تريدون فيحشرون الى جهنم وصفان عطشنا يا ربنا فاسقنا فيثار اليهم الا تريدون فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحطم بعضها بعضا فتساقطون في النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وتاجر اتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في ادنى صوره من التي راوه بها في صوره قريبه من التي راوه فيها اي اول مره قال فما تنتظرون لهتتبع كل امه ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم يعني فكيف نتبعهم الآن فارقناهم وكنا محتاجين إلى صحبتهم ولم نصاحبهم في الله عز وجل فارقناهم في البلاد والسلوك والأخلاق فارقناهم لأجل أنهم كانوا يعبدون غير الله وكنا فقراء إلى مصاحبتهم كنا نحتاج إلى الصحبة للمصالح الدنيوية ومع ذلك قدمنا طاعت الله عز وجل على صحبتهم وتحملنا ألم المفارقه فكيف نتبعهم الان وهم يذهبون الى النار اذ اولى بان لا نتبعهم وان نفارقهم قال قالوا يا ربنا فارقنا المسك في الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم ولم صاحبهم فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثه حتى ان بعضهم لا يكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه ايه تعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق في روايه البخاري فيكشف عن ساقه فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد تقاء او رياء الا جعل الله ظهر ظهره طبقه واحده كلما اراد ان يسجد خر على قفاه وهذا معنى قوله ازر الله يوم يدعون الى السرود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهق من الله فقد كانوا يدعون الى السرود وهم سبه قال ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي راوه فيها اول مره فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا كما ذكرنا ذو الوعديل على رؤيه اهل الموقف جميعا لان الرؤية التي كانت أول مرة كانت قبل الفصل بين العباد وقبل تمييز الأمم أو باد الأوثان من اليهود من النصارى من المنافقين منها من المؤمنين من هذه الأمم فكان رأوه قبل ذلك أول مرة فالذي يظهر أنها كانت في العرصات قبل التقسيم قبل تمييز الناس وهذا ظاهره أن أهل الموقف جميعا رأوه والله أعلى وعلى وسأتي مزيد ويان في ذلك وهذا الحديث يستدل به ايضا من يقول انه يراه المنا المؤمنون والمنافقون فقط ولا يراه الكافرون كما ذكرنا مساله الرؤيا ثلاثه اقوام هناك من يقول يراه اهل الموقف جميعا وهناك من يقول يراه المؤمنون والمنافقون وهناك من يقول يراه المؤمنون فقط وهو المشهور عن الجمهور واصح الاقوال الاول بما ذكرناه ويحتج من يقول برؤية المنافقين بظاهر هذا الحديث لكنه في الحقيقة لا ينفي ما سبق من الرؤية أول مرة تحولك في صورتي التي رأوا فيها أول مرة تمر كما جاءت هذا من صفات أفعال الرب سبحانه وتعالى وقد تعودنا من قبل وقلنا مرات أن كل صفات الرب وأفعاله تمر كما جاءت دالة على معانيها لا نقول يلزم من ذلك كذا يلزم من ذلك كذا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص بحق لو كان يلزم منه فهو حق واذا كان لا يلزم فهو ليس بلازم اذا ذكرت معنى باطلا من في لوازم الكلام كان باطلا ولا يكون من لوازم الكلام لان هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال قد تحول في صورته التي رؤوا فيها والمرى فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا ثم يضرب لهم الجسر على جهنم محل السفاع وهذه كما ذكرنا كما ذلك جوائز اخرى السفاء على الصراط وهي في عصاه المحيدين الذين استحقوا دخول النار الا يدخلوها ويسلمون قال قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحد نزله دحد مكان تضحض فيه الاقدام يعذل ومزل نفس المعنى ذكر اللفظين لفظين مختلفين للتاكيد المعنوي يعني مكان تضحض فيه الاقدام وتذل ويقع كثير من الماس قال دحض مذلة الله العافية سوف نثبت أقدمان على الصراط واجعانا من أول النجي قال ثم قال دحض مذلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة وهو شجر البادية حسك ده شجر كثير الشوك من أشجار البادية وخطاطيف وكلاليب فيها كذلك بنفس المعمى وبعضها على قدر أنواع منها الله أعلم قادير متفاوتة خطاطيف وكلاليب وحسق تكون بنجد فيها شويكة يقال في لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالرياح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب الإبل يعني فناج مسلم ومخدوس مرسل ومقدوس في نار جهنم فناج سالم مسلم ثالم ومخدوش تخدشه الأشواك والخططيف ولا يقع مرسل بعد أن يصاب بالخدش ولكن لا تخطفه الكلريب وتوقعه في النار على حسب العمل ومخدوث واقع في النار ولا عزو الله قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منشدة في استفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون هذا دليل دليل على أن هناك أناس يصلون ويصومون ويحجون ويدخلون النار نعوذ بالله من النار قال قال فايقال لهم اخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا يحرم الله صور المؤمنين على النار حتى لا تحرقه نار اذا دخلوها فيدخلون النار وقد حررت صورهم وابدنوا عليها فيغدوها فتكون عليهم بردا وسلاما يدخل المؤمنون الكمل النار للبحث عن اخوانهم الذين أحرقتهم النار قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد من من أمرتنا فيقولوا ارجعوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا يعني مثقال دينار ثم مثقال نصف دينار ثم يقولون ربنا لم نضر فيها احدا ممن امرتنا ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نضر فيها احدا ممن امرتنا ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره اقل ذره من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نضر فيها خيرا وكان ابو سعيد رضي الله عنه يقول ان لم تصدقوني بهذا الحديث فقراؤوا ان شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكوا حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفاعه الملائكه وشفاع النبيون وشفاع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضه من النار سيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حومما فحما قال قد عادوا حومما فيلقيهم في نهر في افواه الجنه يقال له نهر الحياه ياخذون كما تاخذ الحبه في حميل السيل الا ترونها تكون الى الحجر او الشجر ما يكل منها الى الشمس يصيفر او يخضر وما يكون منها الى الظل ابيض فقالوا يا رسول الله كانك كنت ترعى بالباديه قال فيخرجون كالؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم اهل الجنه فيقولون اه فيقول اهل الجنه هؤلاء اوتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغير عمل عملوا ولا خير قدموا ثم يقول ادخلوا الجنه فما رايتم فهو لكم فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط ا حدا من العالمين فيقول لكم فيقول لكم عندي افضل من هذا فيقولون يا ربنا واي شيء افضل من هذا فيقول تعالى رضائي فلا اسخط عليكم بعده ابدا هذا الحديث من اصرح الادله على قول جمهور اهل العلم في عدم تكسير تلك المباني وذلك ترك المباني اقصى الصلاه والصيام واذكار الحج اذا كانت تركها تكاسلا وما ابعد ان يحمل هذا على انه لم يعمل خيرا قط الا الصلاه والزكاه والصوم والحج لا بد ان يكون قد اتاها جميعا ولو ترك صلاه متعمدتا حتى هو وقتها فقد كفر وخرج من المله هذا كلام بعيد جدا كيف يمكن ذلك اولا هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويحجون اول ما ايه فنخرجهم المؤمنون والحديث بصفه بذلك المؤمنون هم الذين يخرجون هؤلاء الذين كانوا يصلون معهم ويصومون ويحجون واما هؤلاء فخرجوا بعدهم بل بعدهم ب بم... يعني بمرات مثقال دينار مثقال نصف دينار مثقال ذره ادنى ادنى ادنى من مثقال ذره من خير الى ان يقول لنذر فيها خيرا قط وهذا لا شك محمله على العمل الظاهر الذي ينهر للمؤمنين واما ما في القلوب فالله عز وجل هو الذي يعلم نقص النقص يعني زياده على اصل الايمان ثررت في قلبه وهذا يعني عمل ظاهر له اثر في القلب او هو اثر لما في القلب من الايمان فمعنى لم نضر فيها خيرا قط يعني من العمل الظاهر الا في اجماع اهل السنه والجماعه على ان التصديق والايمان في القلب والانقياد الباطن شرط في اصل الايمان كما ذكرناه مرارا فلم يمكن حمل هذا الحديث ان يعملوا خيرا قط الا على العمل الظاهر فيكون ردا بليغا على من يزعم ان تارك جنس العمل الظاهر فاقد لاصل الدين وفاقد لاصل الايمان كافر مخلد في النار هذه الاحاديث رد قاطع عليه وما يحملونه عليها كما ذكرنا لا يصح بحام الأحوال لمن تأمل الأحاديث ويقولون أنها محمولة على مثلا من كان في أخر الزمان كلام باطل لأن من كان في أخر الزمان لم تجب عليهم صلاة ولا صوم ولا حج لأنهم لا يعرفون ذلك وإنما أتوا ما عليهم من قول لا إله إلا الله أدوا ما عليهم من قول لا إله إلا الله فكيف يعذبون اصلا علما يدخلون النار وهم لا يدرون ما وجب عليهم غير ذلك غير ذلك فما وجب عليهم الدو فكيف يقال تحمل عليهم اما من طعن في الاحاديث بزعم اننا نخالف الاصول فهذا من اسوء الادب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي طعن في هذه الاحاديث قبل ذلك الخوارج والمعتزله ما طعن فيها احد من اهل السنه قط تلقوها بالقبول ومن كان يطبع هذه الاحاديث يعني انهم كما ذكرنا الخوارج المعتزله قديما لم لم لم يقل احد اهل العلم قط ان هذه الاحاديث تخالف القواعد وال اصول فيجب رد هذه الالفاظ من قال ذلك من اهل العلم ان تلقوا هذه الاحاديث بالقبول واحتج بها الصحابه رضي الله عنهم على الخوارج المكثرين بالذنوب والمكثرين ب يعني المعاصي والكبائر وهذه صريحه جدا في ان حكم ترك الواجبات تكاسلا كذلك حكم الذنوب والمعاصي وان كان من يؤدي الاركان يخرج اولا ومن لا يؤديها يخرج مؤخرا الله اعلم اعلم اي يصح ان يقام عن المصلي خمس صلوات كل يوم وليله ويزكي زكاته كل عام ويصوم رمضان كل سنه ويحج حج بيت الله الحرام يقال عنه يوم القيامه لم يعمل خيرا قط ليس في قلبه ادنى مثقال ذره من خير سبحان الله ما ابعد هذا لا يكاد يكون يعني او هو في الحقيقه ليس تاويلا ده مخالفه للنص صراحه لا يمكن حمل الحديث على ذاك اي وجه يعني الحمل الحديث على انه لم يعمل خيرا قط زياده على الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والذكر واجبا خير محتمل والله يعني قول ضعيف جدا لا اراه يصلح للجواب عنها يعني هذا ليس بوجه ما صلى الله رضاء الجنه وفيما في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته تضامون وتضامون من لا تضامون من الضم بمعنى أنهم لا يرونه إلا بأن ينضم بعضهم إلى بعض لكي يروا من الزاوية ضيقة لا يرى الا منها كما ترى الناس النزال فيراه بعضهم فيقول تعالى منها هنا حتى تنظر فينضم بعضهم الى بعض لكي يرى لكي يرى الشيء الذي ليس بواضح وتضامون يسيكم ضيم من الضيم وهو ايضا الظلم او المشقه او المساء التعب في الرؤيه قال فان انكم سترون ربكم معينا اي باعينكم اعلم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروب الشمس فافعلوا في فضل صلاه الصبح وصلاه العصر وذلك ان من حفظ عليها عليهما كان باذن الله محافظا على الصلوات الاخرى في صحيح مسلم عن صهيب بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول الله عز وجل تريدون شيئا ازيدكم يقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم ثم تلا هذه الايه الذين احسنوا الحسنى وزياده رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله صحيح في تفسير هذه الايه من النبي صلى الله عليه وسلم وروي الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود ان ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم اربعين سنه شاخصه ابصارهم شاخصه ابصارهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء فينزل الله عز وجل فيه ظلال من الغمام من العرش الى الكرسي كما ذكرنا في ظلال يعني فوق ظلال من الغمام من السحاب في فوق فوق ظلال من السحاب من العرش الى الكرسي في اثبات ان العرش ان الكرسي غير العرش وكلاهما مخلوق من مخلوقات الله قال ثم ينادي مناد ايها الناس الا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وامركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ان يولي كل انسان كل اناس منكم ما كان يتولون ويعبدون في الدنيا اليس ذلك عدلا من ربكم قالوا بلى قال فينطلق كل قوم الى ما كانوا يعبدون ويتولون الى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا يعني يجعلوه مولا لهم ربا لهم قال فينطلقون ويمثل لهم اشباه ما كانوا يعبدون تدير على خطر مواله الكفار لانما من تولاهم كان منهم ومعهم وليعذ بالله قال عليه الصلاه والسلام ويمثل لهم اشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق الى الشمس ومنهم من ينطلق الى القمر واوثان من الحجاره واشباه ما كانوا يعبدون ان اشبه ما كانوا يعبدون يظهر هذا من الصالحين والانبياء والملائكه وغير ذلك اما من كان يعبد الشمس فاتبعوا الشمس من كان يعبد القمر اتبعوا القمر من كان يعبد الاصنام اتبعوا الاصنام من كان يعبد الطواغيت اتبعوا الطواغيت واما من كان يعبد عيسى وعزيرا والملائكه قال عليه الصلاه والسلام واشبه ما كانوا يعبدون قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير وذلك لان الحقيقه ان من عبد المسيح فانما عبد الشيطان لم يعبد المسيح حقا لان المسيح نهاهم عن الشرك وحذرهم من والعباده اصلها الطاعه فوقع تعباده المسيح عباده, عبادة للشياطين الامره لذلك ولالطواريق من الاحبار والرهبان الامره لذلك وكذلك عزير وكذلك الملائكه كما قال عز وجل ويوم احشرهم جميعا ثم يق... ويوم احشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون وهذه الرواية الصحيحة أو الحسنة الإثناب تضاعف الرواية الأخرى التي ورد فيها أنه يمثل لهم ملك على صورة إيسى فيقودهم إلى النار أصبح أنهم شياطين وليس ملائكة التي دقودهم قال قال ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيأتيهم الرب عز وجل فيقول ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد فيقول هل تعرفون إن رأيتم فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها أعرفنا قال فيقول ما هي فيقولون يكشف عن ساق فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السلود فلا يستطيعون أذناب البقر الذي لا ينثني لدرجة ما يعمل قال وقد كانوا يدعون إلى السلود وهم سالمون تارك الصلاة والذي يسرد رياءا داخلون في هذا الوعيد قال ثم يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر اعمالهم فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين ايديهم ومنهم من يعطى نورا اصغر من ذلك ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى نورا اصغر من ذلك حتى يكون اخرهم رجلا يعطى نوره على ابهام قدمه يضيء مره ويطفئ مره فاذا اضاء قدمه فاذا اضاء قدم قدمه ومشى واذا طفى قام الرب تبارك وتعالى امامهم حتى يمر في النار فيبقى اثره كحد السيف قال ويقول مر فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق منهم كالسحاب منهم من يمر كانحداد الكوكب الشهاب الذي يسقط من السماء قال ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس كجري الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل كجري الرجل شد الرجل قال حتى يمر الذي اعطي نوره الذي اعطي نوره على قدر ابهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل أسأل الله على عفية وتصيب جوانبه النار أسأل الله على عفية ومسافى الله أعلم بها حتى ينجو منها يؤتى يوم القيامة بالنار لها سبعون ألف زمان مع كل زمان سبعون ألف ملك يجرونها أعوذ بالله من النار قال عليه الصلاة والسلام فتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فاذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله لقد اعطاني الله ما لم يعط احد اذ نجاني منها بعد ان رايتها قال فينطلق به فينطلق به الى غدير عند باب الجنه فيرتسل فيعود اليه ريح اهل الجنه والوانهم فيرى ما في الجنة من خلال البيان فيقول رب أدخل الجنة فيقول الله تبارك تعالى له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حتيسها حتيس صوتها أثناء الإحراق قال فيدخل الجنة قال ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن من الذي هو فيه إليه فلم يدخله فيقول ربي اعطني ذلك المنزل فيقول لعل فلعلك ان اعطيتكه ان تسال غيره فيقول لا ويعذتك لا اسال غيره واي منزل يكون احسن من منه قال فيعطاه فيندله قال ويرى او يرفع له امام ذلك منزل اخر ليدخله فيقول اي ربي اعطني ذلك المنزل فيقول الله عز وجل فلعلك ان اعطيتكه تسال غيره قال لا وعزتك لا اسال غيره واي منزل يكون احسن منه قال فيعطاه فينزله قال ويرى او يرفع له امام ذلك منزل اخر كانما الذي هو فيه اليه علم فيقول ربي اعطني ذلك المنزل فيقول الله جل جلاله فلعل لك ان اعطيتك هو تسال غيره قال لا وعزتك لا اسال غيره واي منزل يكون احسن منه قال فيعطاه فينزله ثم يسكت فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل فيقول ربي قد سألتك حتى افتحيته واقسمت لك حتى افتحيته فيقول الله عز وجل الا ترضى ان اوصيك مثل الدنيا منذ خلقتها الى يوم افنيتها واشره اضعافه فيقول اتستهزئ بي وانت رب العزه فضحك الرب عز وجل من قوله قال فرأى عبد الله بن سعود رضي الله عنه إذا بالغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا الحديث مرارا قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو ادراسه صلى الله عليه وسلم قال فيقول رب عز وجل لا ولكني على ذلك قادر سل فيقول الحقني بالناس سيقول الحق بالناس اهل الجنه قال فينطلق يرمل في الجنه يجري حتى اذا دنا من الناس رفي عليه قصر من دره فيخر ساجدا فيقول له ارفعت كما لك فيقول رايت ربي او ترى ابي ربي فيقال انما هو منزل من منازلك قال ثم يلقى فيها رجلا فيتهيئ للسروج فيقال له مهه ما توقف فيقول رايت انك ملك من الملائكه لدي عدم علم يعني لا يحسن حتى يعني ليس عنده علم انما هو قليل العلم فيما لا يحسن من يسرد له ومن لا يسرد حتى الملائكه لا يسرد لها قال فيقول له انما انا خادم من خزائنك عبد من عبيدك تحتادي 1000 قهرمان قهرمان يعني زي عبد يعني اخر تحت على مثلي ما انا عليه قال فينطلق امامه حتى يفتح له القصر قال وهو في دره مجوفه سقائفها وابوابها واغلاقها ومفاتيحها منها من نفس الدره تستقبله جوهره خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير اللون الأخرى في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدنى هن حوراء وعيناء الحوراء بيضاء العين عيناء واسعة العين والحوراء أيضا بيض العين وبعد الجلد أدنى هن حوراء وعيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ثاقها من وراء حلالها الحلل شفافه جدا ونظره ثاقب الى باطنها ليس فقط الى ظاهر البدن بل الى باطن البدن تشك ان الثياب الشفافه تكون اكثر جاذبيه في اذا لبستها المراه فاذا كان يرى ظاهر بدنها من وراء الثياب يكون هذا شيئا لطيفا فكيف اذا راى باطن جسمها يرى مخ ثاقها لو نخاع العظم يرى مخ ثاقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآتها يعني الكبد باين يرى صورته في كبدها وترى هي صورتها في كبده قال كبدها مرآته وكبده مرآتها اذا اعرض عنها إعراض ازداد في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا فتقول له والله والله وان لقد زدت في عيني سبعين ضعفا فيقال له اشرف طلع فوق قال طلع يعني من فوق قال فيشرف فيقال له ملكك مسيره 100 عام ينفذ به بصره يعني يحيط به بصره 100 عام مسيره 100 عام ومع ذلك بصره في كل جزء من اجزائه لا يغيب عنه شيء قال فقال عمر رضي الله عنه الا تسمع إلا ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب كعب الأحبار عن أدنى أهل الجنة منزلة فكيف أعلاهم قال كعب يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله عز وجل جعل دارا فيها جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه ولا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون سبحان الله الجنة. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء واراهما من شاء من خلقه ثم قال من كان كتابه في اهل اليل ما زلت تلك الدار التي لم يرها احد حتى ان الرجل من اهل اليل لا يخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه مثل الشمس يعني في أهل الدنيا سبحان الله قال فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذه الريح ليس فقط ضوءا ونورا ولكن أيضا ريحا طيبة قال فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذه الريح هذا رجل من اهل الين قد خرج يسير في ملكه فقال اي حكايتك هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها فقال كعب والذي نفسي بيده انما جهنم إن يوم القيامه الى جفر ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا يخر ركبتيه حتى ان ابراهيم خليل الله يقول ربي نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا الى عملك لا ظننت انك لا تنجو اسال الله العافيه ونعوذ بالله من النار نسال الله الجنه قال ابن القيم رحمه الله هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنه كعبد الله بن ابن الامام ابن احمد والطبراني والدرقطني حسن اتصاله الذهبي ايضا في العلوم رواه الحاكم وابن منده في التوحيد روى يعقوب ابن سفيان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور اهل الجنه الرب تبارك وتعالى في كل جمعه وذكر ما وطون ثم قال ثم يقول الله تبارك وتعالى اكشفوا حجابا فيكشفوا حجابا ثم حجاب ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكانهم لم يروا نعمه قبل ذلك وهو قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد هذا الضيف طبعا المعنى ثابت من احاديث صحيحه ثابته لكن الغريب في هذا الحديث طبعا ضعيف لضعف رواته فيه عمر بن خالد الواسطي كذاب وقال الحفظ في التقريب متروك رماه وكي أبي الكذب لكن الغريب فيه كما نكمل مثل ذكر كل جمعة عن عموم أهل الجنة فالله أعلم أما باقي الحديث في كشف الهجاب وأنها أعظم نعمة فثبت في الصحيح وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضه ان يتهما وما فيهما وجنتان من ذهب ان يتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن رواه البخاري ومسلم و لاحمد عنه عن نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدى لله عز وجل أن يصطع بين خلقه بدى يعني أراد ليس من البداء التي يقولها الشيعة وليس من البداء التي مردها إلى أن الله لم يكن يعلم شيئا فبدى له شيئا غيره هي أراد بدى بمعنى أراد أما أن يتغير شيء في علم الله عز وجل أزليه مستحيل قال فاذا بدا لله عز وجل ان يصدع بين خلقي يصدع يفصل مثل لي قال مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار كانوا هولهم حتى ثم ياتينا ياتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من انتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون فنقول ننتظر ربنا عز وجل فيقول هل تعرفونه إن رأيتمه فنقول نعم إنه لا عدل له لا مثل له لا عدل له وتأنفع عدل أيضا فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشر يا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانا يعني في المكان الذي أعد له في النار لو كان كفر فيتضغط من الكفار اليهود والنصارى حتى يشغلون الاماكن التي كانت اعدت للمسلمين لو كفروا ويرث المسلمون اماكن القصار التي اعدت لهم في الجنه لو كانوا امنوا اولئك الورثون قال وفي ليله يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامه اي الصايح خلو خلو هنا يا اصدقائي السؤال يقول ما هو الدليل على ما حديثش الثاق على ان انه موقف رؤى الله والظاهر ان رؤيه استقل رؤيه الله ازاي يا راجل بس تنص الحديث يقول يروه في صوره غير التي راوه فيها اول مره اول مره دي كانت قبل ذلك اذا هنا دي ثاني مره ولذلك اختلف عليهم الامر يقول راوه يرفعوها وهم وقد تحول في صورته التي راوه بها اول مره اذا اهل الموقف جميعا هم الذين راوه قبل ذلك وسائل الحديث الصريح وهو انه سال النبي صلى الله عليه وسلم حيث رواه مسلم قال هل نرى ربنا كما قال هل تضرنا في وقت الشمس هل ضرنا في وقت القمر الحديث قال فانكم ترونه كذلك فيلقى احدكم ربه فيقول اي فلان اي فلان الم ازوجك الم اسودك الم اذكرك ترءس الم سخر لك الخيل والابل واذكرك ترءس وتربع فيقول بلى فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الآن فاليوم أنساك كما نفيت هذا حديث الله مسلم في صحية صريح سألوا عن رؤية فذكر لهم رؤية من الذين لا يظنون أنهم إيه؟ ملاق الله كفار صراحة الذين ينكرون لقاء الله عز وجل ثم ذكر الثاني كذلك والثالث والمنافق ليثني واستطاع فيختم الله على فيه وينطق اركانه ويقال اركانه ينطقي ثم يخلى بينه بين الكلام فيقال بعدا لكنا سحقف عن كنا كنت اناضل ما رايناه بعد عن بعد النداء يعني لم نره بعد وسط الذين يتبعون الهتهم الرؤيا الاولى رؤيا لجميع هؤلاء المواقف دون اتباع فهم يبحثون عن آلهتهم عندما ينادي منادي لتتبع كل امه ما كانت تعبد فيتبعوا هؤلاء وهؤلاء وذول منتظرين ربهم الذي رأوه قبل ذلك ليس لم نره بعد في هذا الموقف وهو موقف متابعه الايه الاله المعبود حول لله انا استعرض قراءتي لترجمه الشيخ ابو حمد الغزالي قوله الاستاذ كمال محمد كان قطب الوجود والخالق لكل الدنيا ان هذا في كل شيء ده مصيبه طبعا اللي هقوله كان قطب الوجود من من يقول عن انسان انه قطب الوجود القطب ده اللي هو يتحرك حوله كل شيء من الذي يقول انه قطب الخير في الدنيا لاقل الوجود كله ده ده يعني نعوذ بالله كلامه بلغ وفظيع لا يجوز ان ينسب ان يقال هذا حتى عن النبي عليه الصلاه والسلام من يعني ده الورود كله هو مصدر الخير فيه من حتى هذا لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو هو احمر العالمين صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فليس هذا الكلام كلام فظيع ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر في النار فيبقى في تاروك حد السيف ده اللي هو مرور الرب عز وجل على النار يمر على النار فيبقى اثر مرور الرب عز وجل على النار دقيق جدا كحد السيف وهذا هو الصراط الذي يمرون عليه اتقول لي بعد كده ايه معناها لان انت عايز كده كيفيه هذا معناه ايه قراءته والفرق الامر مفهوم ما الفرق بين الكرسي والعرش العرش اعظم من الكرسي اما كيفيه الفرق كيفيه ذلك بالنسبه لهم ليست معلومه كيف يعرف المؤمنون صفه الساق وهم لم يروها من قبل علامه بينهم حافظينها من النهارده انهم يعرفون ربهم اذا كشف عن ساق حافظين علامه دي واول ما يشوفوها ربنا يلهمهم معرفتها ساعدها حل الكفار الذين يذهبون الى ما كانوا عبدون يمرون عصرات بل يتساقطون في النار مباشرة يحشرون الى جهنم كأنها سراب فهم الكفار عبدالأوثان اسبق الى النار من اليهود والنصارى لا بمجرد ان يأتون النار يدخلونها اذا جاءوا البودين حتى ابوابوها مش هم هايطلعوا فوقها بايد عنها وبعدين يقعهم بل هم دخلينها سداء ولا يعدون الله هل يخرج المؤمنون من النار بالتوالي ام ربما بحيث بعضهم يمكث بعض السنين لنص الاحاديث انها بالتوالي طبعا انهم يخرجون على ايه على مرات على مراحل هل يخرج المؤمنون يخرج المؤمن من كانوا يصلون ويصومون ويحدون بعد جواز الصلاه مباشره لا ده بعد جواز الصلاه والشفاعه يشفعون الى الله الى ان ياذن الله بان يدخل النار ليخرج منها وسط المحرين مباشره تدير قد ما نعرفش لا ده لسه في مده بين ذلك و اناشدون الله مده و اديه الشفاعه التي لهم ثم يذن الله لهم في اخراج وسط الموحدين اخرجه من كان في قلبه مثقال ذره من خير او دينار من خير دليل على ان الاعمال لها صور محسوسه لا الميزان يعلمه الله عز وجل لكن ده تشبيه بما كان يعلمه الناس هي الموازين الدينار ده شيء موزون عند الناس فتشبيه بذلك والله أعلم نعم ما أشد ما ينزل بسمنا هذه الأيام من أعظم ذلك نوت الرلماء ناعم الله في النواة أهل العلم نذير خطر على الأمة ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من الفتن نسأل الله عز وجل لألا أجعل يعني بعد موتهم فتنة علينا وإن أراد فتنة بإبادة نقودنا عليهم إليه غير مفتني صلاة الغائب نظن والله أعلى وأعلم أنها يعني الراجح في المسألة أنها غير مشروعة لمن صل عليه في بلدي فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يموتون بالاقطار المختلفه وما نقل ان الصحابه من الذين مثلا كانوا يصلون على هؤلاء الصحابه رضوان الله تبارك عليهم ولا شك انهم هم كانوا نجوم الارض يعني يعني علماء الارض ومع ذلك عندما بلغهم الخبر لم يرض انهم كانوا يصلون صلاه الغائب على ارواحهم في المدينه او في مكه او في غيرها